ولا حظ لنا من دونه من شيء ولا حظ لنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك فعل الذين من قبلهم هل البلاغ المبين وَلا قَدِبَ ثناذِي كلُل أَُّتِ وَصُولًا أَن عبذُ اللهَّ وَجتَانِب الطغود وَلَ قَِبَ ثناابِي كلُلَُّتِ وَصُوللا أَلْعبُود الله وَجتبُ الطغود فَمِنهُمن من, من حَققَت عَلَيْهِ الضَلَلَكَم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 وأقسموا بالله, جهد لا يبعث الله من يموت وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون, كن فيكون والذين آجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئا في في الله بعد ما ظلموا لنبوي انهم في الدنيا حسنه والذيه ذا جن في الله بعدنا ظلم لن ذو انهم في الدنيا حسنه ولا اجر الآخرة أكبر ولا اجر الاخره أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون الذين صبا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبا وعلى ربهم يتوكلون